فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لسلفا وحسن مآبا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس في الحق ولا تتبع الهوى وريد عليه بالعشي الصافلات ترجيادا فقال اني احببت حب الصير عند ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحام السوق والاعنا تخربنا له الريح